فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذَلِكَ لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن